كنا في اي مساله صلى الله عليه عن الوجوب ولا لسه ها كنا بنتكلم عن الوجوب كم دليل ذكرنا نعم طيب الدليل رقم كم؟ الدليل الرابع هو حديثه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرخ اللحاء جز الشوارب وأرق اللحاء خالف المجوس قلت وفي دلالتان اثنتان على وجوب اطلاق اللحيتين او وجوب عفاء اللحيتين من قوله عليه الصلاة والسلام وأرق اللحاء وهذا أمر يفيد الوجوب والحثة، ومن قولي عليه الصلاة والسلام: خالف المجوسى، وكل ما كان داخلا في باب المخالف فهو واجب لعموم الأدلة القاضية بذلك. مثل قوله تعالى او كمثل قولي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم وقد صح ايضا من حديث ابي همامه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة فقال وخالفوا أهل الكتاب فقالوا يا رسول الله فقالوا يا رسول الله إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم عثانينهم ويوفرون سبالهم يعني يقصون لحاهم ويوفرون ماذا؟ شواربهم قلت وفيه دلالة على الوجوب من أمره بالمخالفة ومن قول عليه الصلاة والسلام وفروا عثانكم وقصر سبالكم الدليل السادس حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده أو شاهديه وهم يعلمون والواصلة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة الحديث صحيح قلت وفيه اكثر من دلالة على تحريم حرق اللحين ما وقع في بعض الروايات المغيرات خلق الله فعد أن النمس تغييرا لخلق الله. قلت وحَالُ قُلْ لِحِيَة أشد منه، وحَالُ قُلْ لِحِيَة أشد من النمس، فهو أول بهذا المعنى منه. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم زم النمسار. وهو أغز شعر الوجه كما في قول بعض اللغويين يعني النمس لا يختص بماذا شعر الحاجبين في قول بعض اللغويين وليس معنى هذا أن المرأة تترك الشارب واللحية إذ ظهر لها شيء من هذا لأنه ليس شعرا أصيلا إنما هو شعر مرض يشرع لها أغزو صحيح فيكون حلق اللحية داخلا في هذا المعنى بل أشد منه ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب اللعنة للمرأة التي تفعل مع حاجة التزيل والتجمل. لا يكون الرجل أولى به ولا يخفى أن في حلق اللحية من التشبه بالنساء. الدليل الشامع أن إعفاء اللحية من سنن المرسلين كما قال تعالى يابن يا أم يابن يا أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي وهنا وجه في الآية لتقديمي ذكر شعر اللحية على شعر الرأس لأنه أشرف وأفضل وقد استدل بعضهم بالآية في أي صورة ما شاء ركبك وكما استدل بعضهم بقول تعالى ولآمرنهم فلا يغيرون خلق الله فقال فإذا كان شق أذان الأعام من تغيير خلق الله فكيف بحلق اللحية؟ إذا كان شق أو خرق أذن الأنعام من تغيير خلق الله، فكيف بحلق اللحية كما استدل بعضهم بأصل عام كل هذه التي ذكرتها وأخيرا تعتبر قراء على لتقوية القول بماذا وجوب الاعفاء؟ كما استدل بعضهم بأن الأصل هو الأغز من شعور البدن أم عدم جواز الآخر؟ بأن عدم بأن الأصل عدم الأغز من شعور البدن إلا ما دل الدليل إلا ما دل ماذا الدليل بدليل أنه جاء توقيت في الشرع للأغز من شعور البدن وتعيين صفة الأغز هنا بحلق وهنا بنتف وهنا بكذا بما دل على ان الاصل ماذا عدم الاخص شعور البدن الا مسسنا الدليل صحيح هذا هو الدليل رقم كم شابع طيب شبهات وجوابها هنقوم الآن على بعض الشبهات يقول ان هو من سنن المرسلين لما يدل على مشروعية ماذا الاختداء بل هو اصلا من الفطرة نعم ومعنى الفطرة ومعنى الشعر ومعنى الشعر ومعنى الشعر ومعنى منه واجب الافض منه ومعنى الشعر الابط والعانى ومعنى هو مباح <تصفيق> ما هذا يلتقي مادة مع كلامنا السابق ان الاصل عدم جواز الارض من شعور البدن الا ما استثنى الدليل واضح شبهات قولهم بان عفاء اللحية ومخالفة لليهود والنصارى وهذه العلة ليست قائمة اليوم فعليه يسقط الحكم بسقوط علته فنجيب عليهم بهذه الأجوبة الأول قلت وإن حكمة إطلاقي أو إعفاء اللحية هي أنها من الفطرة وأنها إلى الفطرة أقرب فلو سقطت علة المخالفة لبقيت علة له أه؟ الفطر ثانيا انه لا يلزم من سقوط العلة سقوط الحق فكم من احكام شرعية باقية ما عدا موجوده معلول لها صحيح كمثل ماذا للدباع علة للدباع غير موجودة الآن للدباع في الحج او العمر او التواف فهذه العلة غير موجودة إذ كانت علة الحكم إخافت من وهذه العلة غير متحققة يبقى لا يلزم من سقوط الحكم سقوط العلة ثالثا أن اليهود والنصارى الآن ليسوا يعفون لحاهم، بل وجوههم كما نرى اليوم كوجوه النساء بالأشد يبا العلة لازلت ايه موجود اكثر المشركين اليوم ماذا يفعلون بلحاهم ها يحلقونها تمام يبا العلة موجودة ايضا رابعا ان صورة اعفاء اللحية عندنا تختلف عن صورة اعفاء اللحية عندهم فهم يوفرون ثبالهم ويقصون عثانينهم أما نحن فنقص ثبالنا فنقص سبالنا ونوفر عثانيننا فالمخالفة إذا حصل متحققا أم لا يبقى سقطت الشباة الأولى بهذه الأجوبة الشوى الثانية قولهم إنا اعفاء اللحين من قبيل العادات والأوامر الوالدة بشأن العادة تحمل على الاستحباب لا على الوجوب قلت قوابا ما من قاعدة إلا وتشر فلو سلمنا بأن الأمر الوارد بشأن العيادة يصرف إلى ماذا إلى الاستحباب فنقول هذه القاعدة تشز حينا وما من قاعدة إلا وتشذ. ثانيا أن الذي يظهر أن إطلاق اللحية ليس من قبيل العادات إنما هو من قبيل العبادات فماذا لهم يجيبون حلقة, لح... لا حلقة شعر العانة والابر ألا يصرفون الواجب الوارد في هذا الحلق للاستحباب على وفق ماذا قاعدة أم أنهم يقولون لا هنا أمر لماذا للوجوب بإذا دعوا لنا أمر اللحية للوجوب أيضا ثالثا أن القاعدة الفقهية لا تصلح دليلا مستقلا نعم هذه قاعدة فقهية لكن القاعدة الفقهية لا تصلح دليلا مستقلا فرع الأغز من اللحية وفي أربعة مذاهب لأهل العلم في مشروعية الأغز من اللحية أما الأول فهو الوجوب، وهو قول الإمام ابن جرير الطبري، وقال به بعض الأحناف، واستدل عليه بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. من أن رجلا دخل المسجد سائر الشعر واللحي فأشار إليه النبي فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني خرج فأصلح فأصلح رأسك ولحيتك ففعل الرجل ففعل الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير هذا خير من أن يأتي أحدكم سائر الرأس كأنه شيطان نعم ما سيأتي سيأتي ما هل. ما هل. هذا إشكال عندنا نعم اصلاح نفسه لا يعني على اخذ من اللحية انما يعني التمشيط ايضا صحيح طيب ولما صح انه قال لرجل طويل اللحية لما يشوي احدكم نفسه قال وفيه تلال على وجوب أخذ الاخذ من اللحية من إنكار النبي صلى الله عليه ومن تشبيه بشيطان وبأنه مشوه الخلقة فقالوا والإصلاح لفظة تشمل أمرين الأغز من اللحية والشعر وهذا هو الأقرب أو إصلاح ذلك بالتمشيط والترجيل هو الترجل لو ترجيل الشعر أو تشمل الأمرين معه هم قالوا بأن لفظة الإصلاح تحتمل ما قل. وقالوا تحتمل الأمرين وقالوا تحتمل الأخذ صحيح يبقى صرفه على كل المعان صرفه على كل ايه فيكون اصل اصلح نفسه يعني يأخذ من لحياته وراسه الدليل الثاني قوله عليه الصلاة والسلام قصوا سبالكم ووفر عثانينكم والمقصود بقص السبال في قول بعض اهل العلم اي من حضر من اللحية على الصدر لقول لبعضهم من السبال فعلا من حضر من اللحية على الصدر الدليل الثالث عندهم انه صح عن عدد من الصحابة أنهم أخذوا من طولها وعرضها، وهم ابن عمر، وابن عباس، وابو هريرة، وجابر، وهم رواة أحاديث الاعفاء، وهذا يدل على أنهم على أنه لم يفهم منها على أن الاعفاء يعني عدم الأخذ المذهب الثاني استحباب الأخذ منها وبه قال الشافعي ومالك واستدلوا بالأثار السابقة عن الصحابة وقالوا بأنه لا يجب الأغذ منها ذاك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي عنه أنه أخذ منه فلو كان واجبا لفعله المذهب الثالث جواز الأغز من اللحين وهو قول الأحناف والحنابلة واستدل عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أحسن إلى شعرك ولما يشوه أحدكم نفسه أو بفعل الصحابة قالوا وغاية ما في هذا انه يفيد الاستحباب للوجوب اي يفيد الجواز لل... للاستحباب لانه لو كان مستحبا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولو ايه ولو مر لأنه لا يمكن أن يترك وجها من وجوه الاستحباب لا يعبد به ربه صحيح المذهب الرابع كراهة الأغذ منها هو مذهب الحنابلة لا طبعا واستدل عليه بالأحاديث السابقة نعم مذهب الحنابلة لا يعني لم يكن هذا المذهب الإمام الأشهر في مذهب الحنابلة طبعا وفروا وأرخوا وأعفوا وهذه الفاظ فيها دلالة ظاهرة على عدم مشروعية أو على كراهة الأغز منها قلت وترجح القول بالجواز وذلك للأدلة الآتية الأول لو كان مستحبا أو واجبا لفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترك الثاني فعل الصحابة رضي الله عنهم ولا يمكن أن ينافي فعلهم الجواز خاصة وقد كانوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الثالث أنه يمكن حمل أدلة الوجوب أو الاستحباب في حق مخصوص وهو ماذا مشوه اللحية أو صاحب اللحية المشوه الناشر الناشدة فائدة في معنى الأخذ ونقول وإذا جاز الأخذ منها فلا بد في ذلك من قيد ألا يكون مقدار ما أخذ منها أعظم من مقدار ما بقي لأن بهذا يتحقق معنى الاعفاء لأن بهذا يتحقق معنى الإعفاء وفيه معنى الكثرة ويتحقق معنى الأخذ وهو لغة القليل من الكثير لا نقول أخذ إلا إذا أخذ قليلا من, إيه؟ من كثير يعني لو في إناء ما منه كوزا أو كوزين تقول أخذ صحيح؟ لكن لو ابقيت منه كوزا أو كوزين ماذا تقول هل تقول اخذ هل تقول الماء واضح شبهاته وجوابه أما شبهه الأولى قول بأن الاخذ باللحيه في الاخذ من اللحيه لو كان جائزا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد كان عظيم لحيا قلت وعدم فعله صلى الله عليه وسلم لا ينافي الجواز فكم من أمر جائز لم يفعله من امر مباح لم يفعل كمثل اكله من لحم إيه؟ ضب خاصة واصحاب المراتب العالية يتورعون عن كثير من المباحات وان لم تكره او تحرم يعني الاكل في الطريق ايه حكمه جائز صحيح، لكن كون الناس يتورعون عنه هذا لا يعني أنه ليس ب ليس بجائز، لأن من شأن أصحاب المراتب العالية هو تورعهم عن فعل المباحات. نعم. ماذا ما قلنا؟ ثانيا ولا يمكن ألا يكون جائزا ثم يفعل الصحابة بمحذر منه صلى الله عليه وسلم الشباة الثانية قولهم وفروا أو أرخوا أو أعفوا هذه الفاظ يتنافى معها يتنافى مع معناها القول بالأغف هل القول بالأخذ نافي معنى قوله أرخ أو أعف أو وفر قلت لا يتنافى لأن رواة الأحاديث رواة أحاديث الاعفاء هم الذين أخذوا من لحاءهم والراوي أعلم بمروية قلت ثانيا ولا تتنافى معاني ودلالات هذه الألفاظ مع جواز الأخذ على الشرط السابق ذكره الشباة الثالثة قولهم ان اغذى الصحابة من نحاهم كان مخصوصا بالحج والعمرة او بالقبضة يعني يأخذ ما زاد على الايه على القبضة في الحج والعمرة فعليه تصرف روايات الاغذى الى فين الى الحج والعمرة والى شرط القبضة قلت ان اكثر الروايات السابتة عن الصحابة ليس فيها ذكر العمر أو الحج ومن أشارها الرواية عن علي رضي الله عنه ثانيا هناك أثار مرسلة عن مجاهد وعطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أزن لبعضهم الأخذ منها، أزن لبعضهم بالأخذ منها من غير شرط الحج أو العمر أو القبض الشباة الرابعة قولهم العبرة بما روى الصحابي لا بعمله شبه الرابع قولهم العبرة بمروي الصحابي لا بفعلها أو عمل. قلت والقائد صحيحة إنما وجه إرادها إنما وجه إرادها متى؟ عند مخالفة الصحابة المروي ما عندئذ يقدم مرويه على قوله او فعله او على فعله اما هنا فلا مقالفة لذا عرفنا شرط تطبيق هذه القاعدة اذا خالف الراوي مروية فنعتبر بما لا بما ايه لكن هنا ما فيش فلا بد ان نعتبر بفهمه لانه اعلم مرويه من ماذا غيره الشبى الخامسة قولهم أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ناهى عن الأخز من اللحية فعلا في حديث أنه ناهى عن الأخز من اللحية قلت وهذا جمعا بين الأدلة إنما هو نهي عن طريقة معينة في الأخذ منها وهي التي تشبه طريقة أهل الكتاب ان في بعض الكتاب كانوا يطلقون ريحاهم فياخذون فين ياخذون شعر الذقن ويتركون شعر العارضين فهذه صورة للاخذ منها وهي صورة منهي عنها ايه شرعا ولذا جاء تعيين الاخذ قصوا سبالكم ووفروا عسانينكم بهذا تنتي مسألة اللحية ونأتي لمسألة أخرى مسألة أو قل فصل في الطيب نعم قديما لا ما في خلاف قديم لا ما عرف هذا عنه إنما الذي عرفه الإجماع وقد نقله ابن حزم في مراتب الإجماع فقد نقل ابن حزم رحمه الله تعالى في مراتب الإجماع وجوب إعفاء اللحية تمام هذا نقله الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في مراتب الإجماع لا لا لا لا. نقل ابن حزم على أن اللي هي فرض واجبه. حتى من الطرف في هذا الباب <تصفيق> أن إماما والأحنف ابن قيس قال وددنا لو اشترينا للأحنف لحية ولو بعشرين ألف دينار. طيب يلا عشان ننتقل إلى باب آخر الطيب. نتكلمنا عن مثال الطيب لا، طيب من دوب إليه شرعا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة وفي دلالة ظاهرة على استحباب الطيب استحبابا شديدا لما خصه الله تبارك وتعالى وحبب إليه نبيه عليه الصلاة والسلام ولما جاء في الحديث من دلالات الاقتران بين وبين الصلاة وهذا مما يقوي وجه استحباب الطيب جدا. كما تأكد هذا الاستحباب بقول عليه الصلاة والسلام سلاس لا ترد يعني من الهدايا الوسائد والدهن واللبن الوسائد والدهن واللبن وهذا في تأكيد استحباب الطيب لما أكد على عدم رده في الأداية ولما جاء من سنته العملية أبدا أنه صلى الله عليه وسلم كان يحرس عليه حتى يسيل المسك من مفارق رأسه حتى يسيل المسك من مفارق رأسه وحتى يرى وبيصه أي لمعانه في مفارق رأس النبي صلى الله عليه وسلم قلت سنن الطيب السنة الأولى وقته وللطيب اوقاتهم مستحبة او يتأكد في استحبابه كيوم الجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل من غسل واغتسل وبكر وابتكر ولبس أجمل ما عنده ومس من الطيب ما قدر عليه ثم قال في تمام الرواية غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفي روايته وفي رواية وزيادة ثلاثة أيام وفي رواية وفي رواية ثالثة كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة قيامها وصيامها قلت وفي الحديث أكثر من دلالة وفي الحديث أكثر من دلالة على استحباب الطيب يوم الجمعة أولا من نصه على ذلك نصا ثانيا ما ترتب عليه من الجزاء والأجر من المغفرة وأجر الصيام والقيام وثالثا من أنه قرنه بما اتفقوا على أنه من المستحبات والمتأكدات قلت فرع وقد قاسوا على الجمعة التجمعات لما تشترك مع الجمعة في نفس العلة قلت ويشهد لهذا حديث مثل الجليس الصالح من تشبيه بحامل المسك لبا كان عنوان الجليس الصالح أن تكون له ريحا ايه طيب إذا استفدنا من هذا الحديث استحباب وضع الطيب أثناء حال التجمعات ثالثا قبل الإحرام لما كانت السيدة عائشة تطيب نبيها صلى الله عليه وسلم لإحرامه رابعا بين الزوجين لما سبق ذكره من أدلة استحباب التجمل والتزين للزوجين يبقى هذه بعض أوقات الطيب المستحبة فنأتي إلى السنة الثانية في الطيب استحباب وضعه في الرأس قلت لما صح من سنته العملية ان وبيص المسك كان يرى في رأسه وليحيته وقد صح ايضا أن مرأت إسماعيل قالت لإبراهيم ألا تغسل ألا تنزل يرحمك الله فأغسل لك رأسك وادنوه وقال الإمام ابن بطال. لأن وضع الطيب في الرأس من خصوصيات النساء الوجه لفين الوجه لا بس وعليه فيتجنب وضعه في الوجه السنة الثالثة ويستحب أن يكون دهنا يعني زيتا لما جاء في روايات سلاس لا ترد فذكر الدهن وهذا يدل على تفضيله على سائر الطيب السنة الرابعة استحباب كونه مسكا لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن المسك أطيب طيبكم وهذا الحديث اخرج الترمزي من حديثها بسعيد يشهد لهذا ما كان من سنته العملية من استحبابه المسك فرع في استعمال العطور الكحولية نعم في استعمال العطور الكحلي وفيها ثلاثة أقوال لأهل العلم أما الأول التحريم لعلة التنجيس وهذا القول مبني على القول بنجاسة الكحول القول الثاني الكراهه للتحريم من باب ترضي مفسدته او درء مفسدته وإشتناب كل ما له علاقة بالخمر. القول الثالث الإباحة وهذا مبني بالنظر إلى نوع وكم الكحول المختلط بالطيب قلت والذي أميل إليه هو تركه ورعن لا تحريما أو كراهة ذاك أن القول بتحريمه ضعيف وعلته معلولة وأن الكراهة حكم شرعي لا يثبت إلا بنص أو دليل في صفة طيب النساء ويتجنب كل ما كان من طيب النساء لعموم الأدلة القاضية بعدم المشابه بهن ولما صح من تفريقي النبي صلى الله عليه وسلم بين طيب النساء وطيب الرجال فما أخفك كما أخرج الترمذي من حديث أبي هرير طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه وهذا صريح الدلالة في التفريق بين طيب النساء وطيب الرجال ويقوي هذا الوجه أن رجلا جاءه يقول تلطقت بطيب الخلوق يا رسول الله وهذا ظاهر عدم مشروعية اعمال ما كان من طيب النساء اشكال ودفع فإن اشكل بأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض روايات قال ومس من طيب امراته إن وجد وهذا يدل بظاهره على استعمال طيب امرأته قلت وينبغي صرف معناه جمعا بينه وبين الادلة السابقة من ان قوله من طيب امرأته يعني الذي عندها أو التي هي تطيبه وتعده لأن هذا عمل من عمل النساء ليس من عمل الرجال قلت ثانيا ولو كان معناه على ظاهره لتعين تقديم أدلة لتعين تقديم أدلة الحظر على أدلة الإباح آخر مسألة خضاب الرجال الرجلين والقدمين هل يجوز خطاب الرجلين والقدمين؟ قلت ولا يجوز خضاب الرجلين والقدمين، وذلك للأدلة الآتية. نعم، ها بعض الرجال يفعل هذا. تدري؟ اليدين والقدمين. ها، آسف. <تصفيق> <تصفيق> اليوم الخميس. صحيح. وفيه يعظم العذر على ما بقي على ما سوى من الأيام فين كنا أولا حديث المرأة التي مدت يدها بالبيع إليه فقال يد رجل أم رأح ذاك أنها لم تكن مخضبة ليدها فدل ذلك على أن تفريق الرجال عن النساء إنما يكون بترك النساء الخضاب أو فعل الرجال له العكس بترك الرجال بترك النساء الخضاب صحيح او فعل الرجال العكس طيب ثانيا حديث الرجل الذي يوجد مخضب اليدين والقدمين في السنن هذا وكاد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقتله وكاده لولا أن قال إني نهيت عن قتل المصلين قلت ونقل الحافظ ابن حجر اتفاقا بينهم على عدم مشروعية استعمال الخضاب للرجال إلا ما استثنى بعض أهل العلم الخضاب القدمين او اليدين للتداوي اذا كنا نمنع الخضاب من باب ولا نمنع الوشم يا رجل لان الوشم زينة وتزيد التي ان في هذا أن لا الرجال في الرجال ايه في لا ده هو دليل عليهم لأنه قال يد رجل هذه أم امرأة لأن لو كانت يد امرأة كان لزمن أن تكون مخبضة نعم لمسأة أخرى لكن لا بأسا عندي طيب خضاب للتداول فرعا وإن كان من قول بعض أهل العلم الجواز لكن الذي يتراءى آله أنه يمنع لمنع التداول بالحرام ولأن غيره يقوم مقامه فليس هو من حاجة او ضرورة والله تعالى اعلى وعلم دعوني أجيب على بعض الاسئلة حتى وني الترس. كيف يكون الله على عرش ومعنى بذاته ولاذا يقتضي الممازج نقول ليس معنى بذاته هو على العرش ومعنى بصفاته بعلمي بحاطتي، بنصرتي بتأييد مسألة سلطانه القديم قلت بأن القديم صفة للسلطان لكن باعتبار معين ليس باعتبار أنه حادث تمام ليس باعتبار أنه حادث لا تزر الشماتة لأخيك فإن أخفى شماتته في نفسه محرم طبعا الشماتة عموما لكن إن أظهرها فالحرمة أشد لكن لو جعلها في نفسه أنه يفرح أن فلانا أخطأ ولم يصيب الحق أو كذا يقول بأن قول النبي وفعله مقدم على فعل الصحابة ليس هناك تعارض بين قول وفعل وفعل الصحابة حتى نقول مقدم غير مقدم قلنا بأن فعل الصحابة دال على الجواز وليس بلازما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كل مباح، أدلة الفريق الرابع أدلة منطوق أما أدلة الفريق الثالث أدلة مفهوم ما حاجتنا إلى هذا الترجيح ونحن قد جمعنا فقلنا بأن هذه الأدلة تصرف إلى الجواز وتلك تصرف إلى المن ثالث الصحابة ليس بتشريع في حياة النبي إلا إذا زارت قرينة لا هو تشريع كنا نعزل والقرآن وهيه ينزل يجوز المرأة الأغزم من شعور البدن بإجماع أهل العلم كشعر اليدين أو القدمين أو نحو ذلك هذه ورقة أو نقول كتابا نعم وإن كان الشيء بعض المشيخ قال لا الشيخ الألباني لست تحبه أكثر مني ولكن لم يحملنا رحمه الله على قوله فليس خير المعلمين الذي يحمل تلاميذه على قالبه طبعا لا يمكننا أقرأ هذا كله لأسباب تتعلق بضيق الوقت ولأسباب تتعلق بطول السؤال مواد الامتحان طبعا إن شاء الله تعالى بإذن الله المذكرة ستوزع عليكم يوم الأحد المقبل مذكرة كتاب القضاء ولن يخرج الامتحان من بين دفتي الكتاب والامتحان يتحدث بعد من وزع مذكرة وإن شاء الله تعالى لعل الامتحان يتحدث في الإسبوع الذي بعد إن شاء الله تعالى والقوائف على الشرط السابق وكافئ جميع الحاصلين على الدرجة النهائية فإن بقيت فضلة جعلناها لمن بعدهم والله المستعان وهذا رزق ولعل الأمر يكون على وفق ما كان في الامتحان السابق من مكافأة هذا العدد الضخم الذي بلغ تقريبا 60% من الفائزين وصول السنة ستوزع سلساء المقبل ويتحدد الامتحان هناك نتفق على الامتحان هناك ولعلنا نعطيكم فرصة عين كاملين أما مذكرة الطهارة فهي تحت الإعداد لكن مذكرة القضاء كتبت ويبقى فقط أنها في طور المراجعة والطبع أما مذكرة الطهارة التي هي في شرح كتاب الدرر البهية فلعل إن شاء الله تعالى تنتهي غد بإذن الله تبارك وتعالى وإذا انتهينا من كتابتها في الغد وزعناها عليكم في الجمعة التي بعدها إن شاء الله تعالى ماذا بقي معنا من التنبيهات؟ هكذا انتهينا خطبة الجمعة ان شاء تعالى على منبرنا ها هنا وخطبة الجمعة تأتي ضمن سلسلة الحقيقة الغائبة وأخطبكم هذه المرة خطبة تحت عنوان الصراحة العنيفة الصراحة العنيفة أو نقول تحت عنوان متناقضات أو مفارقات لما جمعته من مفرقات عجيبة ومتناقضات عجيبة تأتي تحت أو, تحت أو ضمن خطبة الحقيقة الغائبة إن شاء الله تبارك وتعالى ولهل ذكرت لكم واحدة من هذه التناقضات التي عليها الناس أن الرجل يرضى بدينه ولو كان دينه أرقى أو كما يقال أدقى من الشعر ويقول نحن في خير ولا يرضى عن دنياه ولو بلغت دنياه ماذا عنان السماء فيصير في تطلع أبدا في هذه الدنيا وليس عندهم من تطلع لإيمانه أو, أو دين. فنسمع نمرئ يقول طموح في ماذا هو طموح في ماذا في طلب الدنيا ولا نجد هذا الطموح في الإيمان ومن هذه المفارقات مفارقة أخرى عنوانها يملأ بطنه ولا لا يملأ عقله وهكذا تمام فعلى ان شاء الله تعالى تمام القول يكون في الغد بإذن الله تبارك وتعالى والله تعالى الموفق المستعان ما بقي معنا من الوقت يكفي للوصول إلى مسجد عباد الرحمن ان شاء الله تعالى لنبدأ اليوم درسا من كتاب الحدود في حد الحرابة وأصحاب السيارات لو تفضلوا على إخوانهم الذين لا ملكون السيارات فخير وحسن والله تعالى الموفق المستعان وصل اللهم لا نبين